تم یا پون علتی لَكُمْ رَبُّكُمْ کم سے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 أَمَتِّهِ وَيُهَيِّكُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت وهم ذات الشمال وهم في سهوة منهم ذلك من آيات الله من ايات الله من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو وَمَن يُضْلِلِ فَلَن لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم نَّائِمُونَ وَنُقلَّبُهُ ذات, ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ ذةً المين وَذتَ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا منهم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا غينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم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 المدينه فلينظر فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم احد تَلَقَّهُ وَلا يَشْغَلَنَّ ذِكْرُه أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ